طلب النجاح بتمحيص الذنوب هذا التمحيص كما قال ابن قيم يتم بعشرة أشياء أربعة في الدنيا التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه بإنجائه من شؤم ذنوبه محص في القبر بثلاثة أشياء صلاة أهل الإيمان عليه ودعائهم له وشفاعتهم فيه وضمت القبر والعصرة والانتهار وتوابع ذلك وما يهدى إليه من الأعمال من أولاده وبعض والمسلمين فإن لم تفي هذه السبعة بتمحيصه محص يوم القيامة بثلاثة أشياء أهوال القيامة وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل فإن لم تفي هذه العاشرة بتمحيصه دخل جهنم